فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دما عليهم ربهم بذبهم فسوها ولا يخاف عقباها